قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عويم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسس الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن <تسكى> فهو على كل شيء قديم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير